بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم لِ ضِ وَهُم مِنْ بعدِ عَلَ بِهِم سَيَغْلِبونَ فيِي بِضْسِنين للَِّهِ لَمْرُ مِن قبلَُْ وَمِن بعد وَيَومَئِذ يَفْرَحُ المُومِلونَ بِنَصْرِ الل يَوْ يصُرُ مَشَاء وَهُوَ العزيز الرَّحيم وعد الله لا يخذف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم؟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 وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقَنَٰكُم فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَتَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ آيات لقوم يعقلون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 فتمتعوا فسوف تعلمون أمن زلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِتُرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هم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 إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حَقًّا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء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 فانظر لا أثر رحمة الله كيف يحين أرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ليحا فرأوه مصفرا نظلوا من بعده يكفرون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 كَذَانِكَ كَانوا يُفَكُون وَقَالَ الذي نَأتُعِلَّ وَنِيمَانَ نَ قَذْنلَ بِثتُمْ فيِي كِتابَابِ اللَّهِ إ يَومِ الْ البَعْت فَهَذاَا يَوْم الْ البَعْثِ وَلَِّكُم قُنتُم لا تَعلَُون فَيَوْمَئِذِ اللةَ فَعَُِّينَ ظَلََمُوا مَعْذِرَةُهُمْ وَلهُم يُسْتَعْتَبُون. وَلا قَبَ بنال الناسَّاس في هذا القُرآال من كلُمَثل وَلا إِ جأتَهُ بآي لا يَقوللا الذيينَ كَفرَون إن تُم إَّ مُبطلون كَذَانكَ يَقضَع الله على قُوب الذيذينَ لا يعلمون حَصِ إ وَعددَ الله حبّ وَلا يستخِف نكَ الذيينَ لا يوقون.